هذه المشألات التي تفتح من فقيمة ومن مسأل ومن غيرهم بقات الباطل بقات يجب التضار عليها وإترافها وعدم الانسيات إليها ويجب على من يستبيه أن ينصحهم ومن ينصدقوا العقل وأن هذا من هذا الباطل ويجب يجب التضاريات وليس يسعى معهم في هذا فساد ليس يسعى معهم في هذا السر يجب يا زغبه لا تسفره ولا ذا هذا هذا الطريق المحرم رجلا يتفوه فابدؤوا مشاوئ وتقويوا الهمم وكان غريب ما من تعب وطير الشائذجه يجب هذا ما الله تعالى معهم ويجب ويجب يصلح حتى الصواب حتى يواجه الحق حتى مجاؤه له فالمكسود الواجب على دنيئ المسلمين التعالى مع أولئك المنوخ فيه حتى يحصل الحين وحتى يستطيع استيقظ بشكل الهن وحتى يقوى على حبون وحتى يصلي على, وحتى, على وحتى في أدل حقون حفظه الواجب مع سعاله مع كل مبعاء ومع قبات ومع أجواءات الله ومع كل كل في, في, في إجابة الحق في جعوة الحق في مصر في قناة في الأنجلال في الانجلال في الانجلال انه الانجلال بالدعوة الى في يجب التعاون على ما هذا الخير والتناس من من والتناس من عمل عن الطريق ونجبه والحين ونجبه الى اسلاب المجاه حتى يحصل خير العظيم ومشارح العالم وحتى يبقى على الشاب والسجل والاحتلال فالنصر بخول الله فنحن وشعال التقوى والتقوى فإذا تعال وعن الشر والفساد شاد الجمال ويجع الأمن وقال في وسعى صورا فانتصر النابل الحق وهذا ذو حب الشيطان من يطرق له سيادين اسردين الله وقره سيادين اسردين والتوافر يتني الأمن وفي من اسباب الهدى التوافي بالتعاون مع ولاه الامور وعلاه اللحظه مع كل يا الاخرين التوافي معهم في اقاله الحق في اقاله رجل في بنص الحق وفي اقاله المعروف والتعاون معه كل اصبح بعباده الباطل بالتحذير من الباطل والتحذير من اقدام الرقبه والاستيعاب هذا هو الواجب كما قال سبحانه يتعاونون مع اهل فالنظام يثل ولا تعالوا هذه الامه واتقوا الله ان الله شديد العقاب وقال جل وعلا والعصر ان الانسان يجب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وصلاه بالحق يتواصلون هذا هو الله من المال المال الصادق والعمل والتواصل بالحق على ذلك بهذا بهذا بهذا بهذا فأمر بهاب ويستطب الأمن في أصدر شعرنا الخير ويطبع السفير مصر ويمنفسه صاحب الحق وصاحب الهدى فلسى الله بأثناء الهزة وصواة العلا أن يتفقد منها مسير رحل أن يتفقد منها حيث جميعا من وسيئات الهواء يا ويلاه يا من انزل في خيول طبعا فالهو الخان يصفه الاخرون يعرفه في خيول يا ويلي نحن في خيول يا يوصل به الحق ما يذكر الديون تولفوا على هذا سبح يا رب واحد لك يا سيار الحق يا يخلق اعداد الاحياء بعد الله يخلق يا وأن كان جادبي عماد الحق بالله جل وعلا ولا حول ولا قوه الا بالله الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين